119 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 110 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 117. وأعتدنا لهم عذاب السعير 118. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 119. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور 117. تكاد تميز من الغير 118. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو جهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 112. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 113. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 117 أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 118 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير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 بَلَجُ فِي ونفور وَنُفُورِ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 111. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 112. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 117. معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم 118. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أقوم غورا فما يأتيكم بما إمّا